الله أكبر الله أكبر أشرف إلى إلى الله محمد الرسول الله حيا على السدح حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استوى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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناصة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 مذكّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولّى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر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 الله أكبر تحيات الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الجليل تبارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تحوت اقوت لا بالله اينها لله ولا انا عبد لله لا حول ولا الله إن الله خاصنا له اللهم لمن يعلمها طيت ولا مطية من عتوقين قاد جدا اللهم أني على ذيكك